والدارمي مما وصف به صاحب السنن ليس عثمان بن سعيد وأنعم بهما جميعا لكن المراد به هنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن أو المسند على في سمرقند وانتهت إليه رياسة العلم والسن فيها رحمه الله تعالى كما جاء رجل عند الإمام أحمد وجعل يذكر له شخصا في سمرقند اسمه أبو المنذر كأن أحمد يعرفه ونسيه أو أنه والله أعلم يعرفه لكن انقطع خبره فجعل يثني على هذا الرجل عند أحمد وأحمد يقول قد طال عهدنا طالت غيبة إخواننا عنه يعني انقطع خبره ما عد يدري عنه ماذا صار عليه ماذا جد في حاله عليك بذاك السيد عليك بذاك السيد عليك بذاك السيد عبد الله بن عبد الرحمن فأخوك إذا غاب عنك وانقطعت أخباره وذهب التواصل بينك وبينه أنت لا تدري ما حاله خصوصا في زمن الفتن وفرق بين أن تراه وتطمئن وأن تسأل عنه وهو غائب إذا رأيته عمر رضي الله عنه لما قدم أخوه من البحرين الصحابي الجليل أخذ عمر ينظر قال الحمد لله لم يتغير علي يا أخي رأاه فهنا ما تغير حكم عليه لكن إذا طال عهدك به وانقطعت أخباره عنك ماذا تقول فيه يجب أن تحترز لدينك وأن تغش الناس لعله تغير وأنت لا تدري الكلام خذه دقيقا خذوه دقيقا موثقا مدققا محترزا فيه ما هو يؤخذ بعد ذلك عنه على عواهنه إذا انقطعت اخبار أخيك عنك لا تعرف ما حاله في هذه الفتن وتسأل عنه يجب عليك أن, تذ... أن... أن... أن... أن لا تخش الناس تقول طال عهدنا به بس أنت ماطع أنت فيه لكن حفظت أمانتك التي اتمنك الله عليها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فأنت لما تعلم فقد يكون كلامك غير حق في هذا الباب قال أحمد طالت غيبة إخواننا عنا ما يعرفه ما عد يدري ماذا خبره آه اليوم هذا تقوله يطعن فيك ما سلم منك أحد حتى الذي لا يبلغك منه شيء ما يسلم من طعنك هذا منطق من؟ منطق الغوغاء، ما هو منطق العلماء؟ منطق العلماء كلام أحمد، أما منطق الغوغاء أهل الأهواء لا يهمنا، ولو أطبق عليه أهل الأرض، فالعبر بمن؟ بأهل العلم، الذين هداهم الله، فبهداهم نقتدي رحمهم الله تعالى